الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفى على آله وأصحابه وأتباعه ومواله أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الذي أنزل السفينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 بلظنتم ألين قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن نفسوا وكنتم قوما ضراء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 وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا تَيْقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا أُنْقَلَقُتُمْ إِلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ كلا لَن 119. كذلكم قال الله من قبل 110. فسيقولون بل تحسدوننا 111. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 112. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَيْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَرْيٍ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذله عذابا أليما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 117. وأخرى لم تقدروا عليها قد اللَّهُ الله بها وكان الله على كل شيء قديرا 118. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثَنَّى اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِقَوْلِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا أُمَّنَ الَّذِينَ كَثَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَرِيمِ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله إياب الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون مِنَ من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود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 وَاَدَّ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا أَشْهَدُ أُشْهِدُ لَكُمْ أَنَّ إِسْرَادُ وَهَنَكُمِ جَاءَ عِشْرِي نُسُبَدَي كُنَّا Suurat diisidedi yaa-fartanat Kyrkihraan ka-kariim ka Etakobna baqolli yaa-tobani yaa-fart suratot Suuratu al-fatshi waha innokana isha Suuratu diisidedi yaa-fartanat Waikuma ka'a-banta Inna fattahna allaka fathaan kudhina Ayyam aga aydaallaka sokaatay Suuratu al-fatshi waallu kumaka haavai Suuratu al-fatshi فعيك متعي سورة ذهي سورة قيل انت رسولك عليه الصلاة والسلام مدينة المنورة وكنه لا وقت معروفة وقال لي قام بي سورة ذهي سورة جدا كسياب الله الله سنة 6 من الهجرة كل في مذك عليه الصلاة والسلام مكوك هاجري اسم الدينه هاجري اسم السلام مدينة كله لا هجرة كدي كده سنة أي نبي عليه السلام سوق بقول شو أكون يا فر بقول وأصعرتكم إذا أي النبي عمر ما كرسوا عليه ماله دايرية لا يراجع مجا عمر كارها كونا جعاونا أو جلسات حية لما تكيلهم يترى ما كالمكرم كونا بيجت كي نجا مركين جدا كتقنو المكانو يشي ولا لسيم ريجلي خط القصة كتالا ما قصة دخيل لبعض أي مخل موكره ما أُجير ما الله عليه السلام وصله أيها الغرش ولا ده قالن سنا إلا إنسان سنا كيلابات بدر باي بدر وارجع ما شاء الله عليه السلام توبة سلام نيم بودي خير شل ليهرا هو يغرش ورجله haram kan so boqday tigal umaayman kulkaaman banu bana oo nabi ga sare walaal ka hal nabi ga walaa alayhi salaatu wasal xashi nabi ga marke allah garteen in keenin weesii tigay xashi maasi baa gudiyin keenin afar ku اي يا نبي الله يبي يوم يوميت واحد عيبوشه انت مخوشه جاي ورساله سال علي حاشا دينها دمتي ان صلت رجوما وقلمش هو عين من كتابي منين في عروته النزغوراي قد كان نغدميه لي هذانا دون اي انه تمشنا لوغي ما والله ابو سليمان الكاتب قري ورقه جاي ما انا عمر وقريش هذيك بلا كل وشاكين الله ص عمره صده كريه او هم الرجال يدا قالوا اني يدا جيري امرن اغلب اغلب ايوا غير يا رسول الله قفسان كده شيء بني ادوي واحسب قال كما جوه ما كوا كيني اني انا قريه واتكنا اولادنا كبو مكانني ما كانني قال يقول له امان اني كما قريه ستمر انا سنت حي دير فارس لغفمين اسماعيل ودير مركا يا نبا دون ابو سفيان ضا أبو سفيان اسمان لاقيس اللباد أبو سفيان ما يسويه الأورنجي صخر ابن حرب ابن أمير اسمان واعلى اسمان ابن عثمان ابن أبي العاص ابن أمير أمير يسويه مادن أمير يسويه مادن أبو سفيان أبيه وكثر صلا حض اسمان لكن ذر بعض لوجه دنيا عثمان يا أبي العاص وكثر صلا وين كان ذر كيس سسغاينا ايجا جالي هينو ايغابو اسمان باماشان كو ابسان دي ماغالادي كاختانتاي اناو kala lo no dire asman u dik asman ba la dire abari bi sa'id min lamira ba asman ba ala kale حيث أنه أمان قلنا إسمان ذات المكان الذي قلناه أبو سبيان بحلوق وضيان يقول أشبه لكل مية حتى أن اسمان هي إرقانها فسول كيبا يسود رأي ومران ندونينا أنه أمريساني ندايا أما تقع الزيار بانونا هاي يوكيان نقضى لكن ما أنت أن من أمان هنالكو سيئ وحايني كان ماشا إمان معي هذه قاعدة تشفتين الضوافة أورا والله إبعنا الضوافة ين اسمان قلقها واقب بالأكتاب لكل رأيبان منتعي تسناوية إبليس ايه اسكاله واقب قلقوا لي اسمان للدين ملتع النبي عليه الصلاة والسلام فكيشيبه إسهوه يا ري وعيره على الموت وعدم الفراغ منك يملكه الديرنيه الدين لديله قفهنو سندبنو وقال لكم قراش إنعم قمعينو إيه إيه إيه مايان كانك والله بالله تالله عنتع النبي اللي قلقيا بيعطر الوان بعضي وكي رجل مع ذلك الملعونة وجد بن قيس ليلا وأنثارة أيها أيام ترى لعدي عضي وكي رجل يا فرتي بقول أنه ماذا جاءتك حلبوكو قبضي عشي ساكل كساديبو قلت انت بيعة سعوتي كوكي دماتي بسخوكو لا شق بيعة الوان بقوب جواهة كان عليه علي العائل الله إلى يوم الغيام ملكي بيعاد دماتي أيها ما بقير انت ني جاءتك ماذا نرسل يا هاي اسمان انا او دارنا وان انك لها مؤجزة. من المؤجزات الرسولي صلى الله عليه وسلم لما انك مضبوش و وانك تنواتي دي انك نكلا ايضا كلها رسالي تنواتي اسمان والله يقولون ان اسمان عرارين الان رضا مايو اما نوحدا مايو ايو نور يوابس كاعد بيعتوا اللبان باطمين كذا مركب الارنتي وحيكو حلسة اسمان با اسمان ايقو حيستا ay siday tan mubil isku soo dareen qureys waxa yiraahdeen hordaa ninka maxamed xalidiyey jooga u taga xalidiyey iyo weerar waxaad garan ayaan ka soo qafala ninka wax Anin kan yawa dana te ummai nanima ne ga da So ga da حاج كسوسا ربي ساندي شهدا اي العمر قدنيش. خب إيه مو صدع مالموتكليه اي العمره دي غديهس خو بو الله اي مو قال شافيها لا سوق قال اذا لهي ماذا امرضي خميسه فصحنا جناوي ماذا سيدي ماشي لي يبو النبي قال يري وحين مو غن له اين على الله قال حاجتي انتي ماديكو سان مدينة المنورة المنوره الى سوسل اي يري وحي يدو على لك يديكو حرم النبي قال يكو قال وحلفينا يينا ما منطن النقط كل كي لا يوجروا النقنا هنا أتبلوكوا له هذه نذج آب الله عليه أمر ذا كملاه وحيلست النبي الله ومن النبي لا بس ما سوأكر النبي لا بس على الحظ وعدونا على الضف سواء جدك في ما هنا وأنا قال ما قال شير أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار تينيش لينه كان اللي تصو جنا كل حمايه نعم ايقول لنا واحنا ما انت معي مسافتي اللي نقول لك 7 الى 10 كيلومتر بين مكان و خوي يا دوني يا ولا ما شاء الله والله نبي قاعد يقول له لما يقول له مغرب و ايه و المسلمة يا رسول الله من اغضبك بيه معك اهل الجديد و لا اغضب وقد قد ولا و امر بان بحيالي يمام اركض سيبانا و اروني مركاز يتريده بيسه و اردو اذيك احديالي لنا قول عسنت الله عدد و ارخديبه يالي حلاقيبه يالي و ارتنت ايه الحيل مالك حين مضينا ذي قال لغوب بالله فإن دعا لغوب الفتي يقول لأي انت الله حين أحدين السكنه وحلاك مينه مالك عسى من دي ده اللي يسكبه هذي حوله هنا اللي قوري عيه لحلال نغضي وحلقه هذه حدوبي مدينة المنورة هذه مكلا شيء قوله اي سوردة سودتي إنا فتعنا لك فرعا مبينة السواسي سعدة او مدينة كسردة أي اي سودك دي حتي سوردة سودك دي سوبنا سو عوها عض الله عليه سلاة أنزية وه علي صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه شرس إنا فتحنا لك فتح مبين أولا كلمة الفتح في اللغة العربية وحيس خدقنا لك لفجيها ليلة وعطينا بيها شكوة لبري جير حبنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق حدين لا ليس كحيرنا أصي فتحي صلح ألا كانت صلحي نبدي سوى فتحي وأحب المركز النقود خيبارا عديا لوسييا أولا انتكا قاعدك شيء صلح الحديبية الخير ما في البيت عن والله فري سنة كذا ما ما كان الله فري انتي كذا في شيء تريد الله فري كلها فتح الفتوح سطقي وافتح خيبر وحكت وافتح ما كان وافتح أريماه سورة قادة دلائزا سورة الفتح وامدنية مركز جودة شيء آيات كذا تسعة وعشرون آية أبدأ وهذه سورة وعندك بالله يا بسم الله إبروين مجيح كشري علي الرحمان داريس غودن عريزه الرحيم مدغار عليه ابن عريزه قال تعال سديو يينا نغيبه أيها فتحنا أيها الرسول الكريم ان لا كفرنا لك ادغا فتحا فورت موي النساء صار داني يسو عن لو كان نوي وفتح وان لوو فاش يا لوو شيي كيف يروى لف الله خالدية أن الله هو ما تقدمه وحور ماري كل ما من ذنب كف كعاجا وما تاخر في ذم ماري كف كان نبيك لولا فايحة هرم ماري وامعه وتم ما تقدمه وما تاخر قبل فتيمك إن ذي قوريسه إن ذي كتب بيسه أما من ذنب كوا مسدر المضاف اللي مسؤولي كف النبي قوقلي مجري لكن كف لوط شين جري ما جيتك أو قرسوح القبر كلهم مكلاش وعي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 وفارقة الحرب من كان qaraabo goyska ee كل ka dhacay ka tagay ee harankii ee bakatay sabadeedna dagaal ku qaaday duugyada ay dadkii nillallee markaa dambana gafkaasi قفكي u jeerinayaan waxa ay gaf u arkaan gafkii muxuu ku dhamaaday haddoo ma ka gacantay si gaasay xir ma kala rumay ma ablkana si taajinna riyegi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 رمضة بإباء إنه كودافة أيها فتحنا لك وغفرناي فتحا فريد وبينا عد وهو يتم إباءه لما يسيره نعمته برواق قديسة عليك كودك عقا ومسل مكرم عيسي أي ضعيف رميسي أي جزيرة العربية كودة من عدى ما خلانا مكهو بسوغة أيه وإسكوا نعمة برشنت وهو يتم إباءه لما يسيره نعمته برواق قديسة عليك كركا عقا أو برواق يهي وهو يهديك الله أخوه حنوني خلق بصير أخوه حنوني صراط الجيد قلت رضي من توصن أيا فتك الله وغفر وينصرك الله إذا أخوه نصراً نصراً نصراً عزيزاً وي هو الذي أنزل سكينته كل مصالحة يوجد إسكين لك صعابة مركبة ورأيك ولاتي مركبة من ربي بالله بتوداتي كيف الله أفعل شيئنا يا وعيكم نصراً نصراً نصراً نصراً عزيزاً وي هو إيبه الذي الله وي أنزل الدجيل السكينة الدجان إن يحصل به كود الدجيل في قروب المؤمنين إنت عليهم يصير لا يأكلوا الجلدة أي كود الدجيل لي يزدادوا إن الكراسة الإيمان الإيمان كي هرا يلوا رهم يد لي يزدادوا إن الكراسة الإيمان فما يحسب مع إيمانهم هرا أيوه هما ين إيمان كذي هلا الجيل ده ككاسة دجيه رجيجي رهم يد إيمان كذي سبالي بالله اذكر لي غيره شنو تو سما هو قال يا الله واخا ولا الله واخا كو ددن وكره الله اي بو هو غادي اذن وابدا راي وليبي الله قوم بدل بخلقه ادني شي حالدوده حكيماً مامل ونافسا المرشد بدل سدا ويهل لي يدخله انه غاليه أي فتره لوغو فري المؤمنين انت رجع أجر رميزي والمؤمنين انت أوانه أجر رميزي إنه جنات برجال لا عجليه أي تجري داره من تأتيها كن هذا بديه هذا جليه هذا أسطورة النهار وبيال ملبي عنيه بيه إياه خمره إياه وخلدينا كواردانا مؤمنين ت فيها كن هذا بديه هذا ويكافيه إلى إنه أسطورة أنهم مؤمنين ترجع أوانه بعجولة سيأتي كف فيها الوحي قال أيضا وكان وحنا لذلك. اريكا جنى المؤمنين لجايو او لوو واريو كف و الىها ينقدقي لااسترو و هو نوقدي ان الله اي بويناتي فوزا ليبا عظيما وي كده مركا المؤمنين في لييره المنافقين دا و المنافقين للا شد قيس دونتي ايش تقول لي يا سنده قال لي ايش على هل النار المنافق كورك قال هذا رغا والمنافق هو وينك والمشركين انت ايه بغيك وحلو ودجيسا الرجال والمشرك انت هوينا ايه بغيك وحلو ودجيسا او النينا امليا بالله اضوينه وهي امليا والنفس امرؤ ومع امرؤ الا يفر الله محمد واساب إلى النبي قال يا مؤمنين تسربوا كل غاري سافر قبل وكثروا دينوا وينوا ويمدون ذا ما كنا ديقا كذا افر قبل ان فر من ليلى مزينه هي جهينه هي اسجا افر قبل هو ويت مدينة مدينه دقل والنبي يا لك يقول ان كان ما كان هذا يا سهم اديس كل قاتيدين Mä ei merkävän kun jää vart do koloni, boo mäkellä hädi kuvaus auttavaa korlata gallamai, auttaa joiden märii, boo isova varda dointaa lääkäri, niin kuten nukun mäi, shake ei bovine, on saavi märaun ilahva jälä heim korkkovda والعنهم فعمد سوك بيري وأعدا لهم اللوحو الدياري منافقين جهنم النار تليل وصاء جهنم هو حماتي مصيرا أعشى الله هذا أيقو حماتي ولله إبكره جنود سماو إلى ريال إذا ما تقول لقل والأرض جنود كل قل نريالك انتظى الله إسكاله ويقال وكان الله إبكره هذه أجلا هري بيو وابدا دبا عزيزا الله دومي سكاهدك حكيما معمول وناقسا ومرتبه إنه أرسلناك كل هذه الرسالة التي دا تنهد بها سنكود إيد مقصبي والربي وحيد سبحانه إنه أنك إباء أي أرسلناك خصولك شرفت لو كدرني شاهدا أدبه وحدانية لما رغوة وما داركم لكم أخياتك لتكونوا عداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمدادكم الخاتفة ومباشرا ان تكون رميسا يكون رعبا أذى وجنقوا البشارين ونذيرا ان تكون ذاليسا هذا العذاب قدقائيا أي أنه قدرنا حتى أنه أنه إباة درنا إذنك أمداد معايلين لك تبال لتؤمنوا إنه قد أمددهم كما يساعدون من الله والرسوله خسرك اذا سربت لأوصادري ان أدخل ميسان وتعذروه ان أدخل جساه رسولك ان كرت الماء ان سكرت عسرا والرعدان وحديسا وتوجروه ان تحيج لسان وحق له سرا اذا انقض أمري وتسبحوه إلى وين واحد كان ان لطص بزتانا واتكتا بكرة نسكهرا يواصلان غرب اللبادا خسبهلا اللي الله يغفر ساي انا سلان كنوتو اما سبحان كنوتو الله وبحمده سبحان الله العظيم اما سلان كنوتو الله لكن الايمان والتحذير وكوغيرو الي رسول مشكلج لتومنو بالله والرسول لودي فالرمي وتعذرو لمبيما لوينيو لوحجيو وتوقرو تتقي الله وبدا الله وحده الى انه سبحان لذته بكره النسخه يواسي ان الذين يبيعونك من خير المضيعات علينا وكان الله صور أرك على تعالى خدي يري إن الذين اخيارت يضيعونك حصوك سرقته كو دارتك رب لن غلي ان ايدل دمر غوي ما حاله الى يندب النقم باغن اين عرارين نحيا مال مدنا نمك يوبعذون الله الودارت كما دار الله واخ كان يمدوي يينا وارون لين waxay lamitahay ما يطيع الا من يطيع الرسول فقد طاع الله marka rasuulka waa munafiq من الذين يبايعونك خدقوا دارتك إنما أكلماها يبايعون الله الله يدارتك يدل الله إبوهينا قعنتي أي فوق إيديهم قعنته لكسر ريسي وهدي قعنت رسولك قعنت أصحابك إسكوشيل قعنت إبنوا كسر ريسي وسبعانه أزوجل أرمت إبراه لبكاء وان إيجا يسال أنا أمري أتخينت عمركة قعنت إبنوا جدا لياهي فمن روحه نكث جريه بلنقال لي رسول الله قال فإنما أكلمه ينقصه الحكم بلنفري على نفسي ثلاثة سدح سوى خواجي الله بث إلى أصحابها النكس في الآدي بلنقبض برية إثقال بديهي أواع ودليلة فمن نكث فإنما ينقصه على نفسي كل من قفقسنايانا إسقى إثباته يدنا وحده دليل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم حجر فالح إياك القرقوق في سمييانا إسقى إثباته وحده ولا يحيق المجروس إلا بعله كل كحجر فالح إياك بلن لجبيه إياك جدران لجذي إنتبهوا أيكوا سلابنا يا ذو سهل كذا بلنك بقفك جبيه حينما وعك لما بلن كهيئة بقفقة حينما هي لما وقع لما ينقصه وبلن على نفسه نفتي سكر كذا ومن روحه أوفى لما بما وقعه هذا كله بل ماي عليه كركيزه الله يبوي إلى وقعه كله بل ماي قفقة بققفة بري واسع كذي إذا أثبت يعني اللي هو من أوفى البوهية لما وحوا هذا كل بلمي علي الله يبوينه فسيوته على نوح صين دنا أجل أبلجود عظيما وين وهو الجنة وما فيها أجل وين الذين يواجهن يبرو قل عن لجشاكين كرين أجل لجود هذا ثالوث سيقول لك المخلفو ما شيء إلا على سلعي حديدي رسول نخذه المدينة الليين أفرتي قذيله ينشقني muzeena iyo jeheena هي iyo muzeena iyo jeheena iyo asha habaqa qabil oo madina gaar ka hede degnay annadiga markuu makkaha uga u yeyno diiday kumiba halka faudir malahaali badbaay nabiye ragis oo waxba gaarin subhana soo gaatay fadhigaana noogu bishaareeyay aya nabad ku soo noqday erga markaa nabiga la soo سيقولوا رسول كان بعضكو سيجيرا وليما مدينه، المدينة سيكون سيكون قارين ايه الله سيشيك ايه وحي ارندوناتين توا الاستخبال سيقولوا وحي ارندونات كلك هذه المدينة تكتب لك هذه الرسول كان صرفت المخلفون كم يكسر رأيوا ايه حبي ادلقك للمرية منافقين بيها قولك قال الله الله انكسر رأيين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون الله قلنا بقل يا أفر يا ثمانكينا وقل يا كوني أفر كنا بقل باين نمبنين كدجين لهاية اسكين قبطين لهاية بقى يليدي سراعي فيقولهم عيوران دونان لك هذا الرسول المنافقون المخلفون كوني أورك قال لك للمريي كان من ذها من العرابي غير مهي مدينة كاركة لتقن فذل داروا أي كالي شغالتنا وحانا هولي شقورتنا وقسي أموالنا حانتدى النبي إيو وأهلنا حاسسكي انكبحوا ويلي حوالي في باكر اللومي حرطي في دمالك وقلقاقاي حوالي في المدرسة بي يا رسول الله النال انكفض بحر يا ويني وحاني وضحي الله سلام شغالتنا وحانا هولي سي أموالنا حراحلنا إيو وأهلنا وصبلا كماحي يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم أنذي في الله وما يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون تكلا معي وعلى غيري شجال لا تلهيهم تجاره ولا ضيع انك لله وإقام الصلاه وايتاء الزكاه تعالوا مروانك حته لايمو كذبنا وعاد قبضنا هسه قبضوا اين هذو واحد مال الدنيا كسو بخي وايه حدا درو سيغيسو حدا ادل سيغيسن لبدنبي شغالتنا وانا هولس امورنا وريالتي حاسس كنك. ساة انكو حزميك نفاقي النعي النية هما لما ان ننهاري ايه فاستغفر لنا فاستغفر تنبيت الأفضلات لنا أنك إذا سيدي أقول بني آي يقولون وعيليهم بألسلتهم على بيالكوضة ما هو وعنا ليس آي في قلوبهم إذا قال لابيالكوضة قدوة إذا أيكا سيقايا هاي سيقايا وابان سيدي لو فمن يملكوا حانانية لكم إذنك من الله إبوا وإن العذابك إذا عجيسا شيئا يأوح إذنك حانانية إن أراد إبهضوا دونه بكم إذنك ورن ببهضوا إذن لدونه أو أراد إبهضوا إذن لدونه بكم إذنك نفعا واحتر وإذنك أنا قد نبدافنا وطلب له باتي باته إلي أعباد بكريسان وضخيانك ونجرسان وقد كو أدبها الله إذن لدونه أحد فأما إذن ذي اما اذا سين كانوا اكو كل كبل ادنا بال كاني وركودي بل اهل اولادنا ما شغلنين كان بداخله مدون ايام كان الله يبوخو نوقدي دائما ولا ابدا تعمل وحتى ما خبيرا بحقوقه هي الشيء الوحيد هو اللي يجي ابي بل و أحكى له إذن شغلية إيمان إذن أنتم رحب ملايسين الله ينقل إبار رسوله فصول كأنه سنسوى قدومه وسلم الدينين لبادكو إيماني ونسوى ديلايات ملايين إذن والمؤمنون مؤمنين تلات جرتانا إذن ينقل إذن ينبديلو شغل أباني بعد ملايين إذن إذن إله أهليهم حساس قوة إذن ينو إيماني أبدا إذن إذن لوكو انتهى قرء بكون الله العلي عنا أن والرسول إلى اللوح المحفوظ كقوله ان جنودنا لهم الغالبون وكان حقا ايانا نصر المؤمنين كما لنصر رسلنا والذين امنوا في الايات الدنيا وحين احجى كما كل قد ان رسولك يرجي أي ايقول ترى لكم الماء فغدتم واحد مليتا فنسووا ملحا وكنتم وهذاه او منذ طورا على حد يدان اقتدار كان بين بنتها الكتابية إيمان هنا من الله إيمان ومن روحان لم يؤمن رومين بالله إبا وينه ورسوله سسولك أودري أن رومين فإن أنك إبا أعتدنا وحنو ديارنا الكافرين حق إن ديدي إذا كنت هرأي حد يديدين تبا يديدي دونا الكافرين إنت حق ديدي إذا ما أمتد وحنو ديارنا سائرا مرعويا مال هرطة وأن مرن الضبوبين كل ما أخذت إذنهم صحيرا ولله إبكى لقباله ملك السماوات إلى الهانسادات والأرض قولوا الهانسادات يغفر إبواه دافا لمن تدكو يساو ضافد لدونه ويعذب إبواه نارا من قفكو يساو العذاب لدونه وكان الله إبواه عن نغضي أجلا خري إياه أبدا دبدا بين تكاد عيسى خفورا الله دافد بدا لمن خابا ومن وعمل صالح ثم تدع رهيما دون عريس بدلا للمؤمنين إنت روميتو سيقول المخلف كيهو ردا ما تي كل كمر في مزينة لا تقوم الملا نصي أي خيبر لأذي خيبرنا بدمج جوجين ما حربك بلنا واجي لي وحربي وابالجدي قردي خديدي يتك تي إسدح اللبات كثيرة ومثير ما كلك قوس وقار تي كان يتدمن جدي لا رسول الله ندين المنورة إلى ما كنت أوص جارين صافية لباتي كل علي لي رجال كان نغضه إيش كسرني حوضا إن كسر القلب أيه كل علي كل كأيام مرال كذا لي شيء و الله حكم خيبر وما زيدا كبدي علي يا أودكني ترجع لما نوصل جوين إن شاء الله خفينا إياك أوقاتا كل كمركل النغضي أي أفرت قبيلي ماذا يا رسول الله واقفان يا مزين يا جوين يا اجا اقرا لنا خيبر نهائي جمالي اي حدا يكون بقالي ايماني ليك يا انت عليك بقى يا فارس من الله بقى لا من دونا جيل عربي هو غازنت واحنا في لا كومندا بايو قدك قدك يا فارس ايالا لا لا لا من دونا حدا الك طيب غشانا ولا اركي دونا حدا ديدانا خيبر ومرتقادي له وكم ارتقادي خير عندي بيه اتكلمت انجليزي قال تعال خذوه لسيقولوا وحيران دونا المخلفون وأفرت قبيلة لجلال مريج إذا طلقتوا مركز أذكيه هذه ذيتي جيزه إلى مغنمها كما جمل خيبرين كوس وجيزه لتأخذوها إلى سوق علتها سوق علشك اليوم أي وعي إذا أراندونا جرونا نجعلنا داي مدرسة نتبعكم وإن رأينا أغنيما سهلا هي خيبر فأنتين رأينا هو يريدون وحيدون ايان ان يبدلوا الى القدية كلام الله وارك ابي وارك ابي اللي قدوا معي وحو يا خيبر وحال الله عقمي فرح ديبية احد كرق يبقل مايو كلام الله الهو وارك ان يبدلان بيدون ايان قلوا حاطر هذا خصوصو بنو لن حرف النفي هو استقباله تتبعونا اماد خيبر نور رعضان اللمر هم حدنو قد يا رسول الله qurani ka wixdayna ka daliikum qala allah min qabl مدينة qormaysoo daday inta madina bala soo gari ila kan ayan warkan dahay cid ka lagu soo jiray xudeebiya laga laabsay madina loo socday ya warkan yimin halka warkan waaydin ka horeeyo lam ttaba'una nagaa'im izanda waad noo sheegtaa warka adiga inuu san ka soo fuli ka بارخض بحرورك أويل كما كان عيان وركارطلك أيمني قبلن إألا العسكري واليب إفسه يقولون بل إلى ما أران يا خيبر الله يين راع تحصدوننا عندك بين أران دونا سنا إلى أشقي باستد أويل هذا حرفا بالحرف أي ورك أويله فسيقولون بل إلى ما أران يا تحصدوننا كان إلا أوحوه إلى حقاوه لأيه وحيكا تنبا جريم وأطينا ينباطا باعيسا وقلت لما سرعا يتقال يحيبا كدن بك الله ينقرن رسول بي أنقرن وعلي يوانا ينقرن إذا هو ده محفاؤك بل باحده سبحانه وحسده ينملك كانوا وعي نعذن للا يفضهونك وأنقرني إلا قليلا وعيار صوق أو عمقاته وارخلا قرن مياه كل المخلفين كل كيتيك وجن عوايم باتل وجن عيوا على يأتي واصعدا فريق ما قدرنا كثيرة العربية ولا دافتونا نمني هذاك أعراب كهرب الدولة عن جيل شو مية فارس بالله دولة يا جاءت كو عن ته كسوق يبقل. كل وحاتر على خسول صوبنا للمخلفين أفرسي قبيلة الجذال مريء وعادت من العرب خربادية أي تجد أوله هذا دجال وديار خيبر دجال كبع ماي ستدعون والليين ياردونا الى قوم الى قتال قوم تطلع دجالا ميتون والليينكو ياردونا قلي بعثن وصاحبه شديد, شديد والي قد عرب شديدن دارن أروني يا فارس إذا مال تقوله ده والعرب عارف كأن جري اي الدجال أذا يا إسلامي ما لغات كذا يقعد قال ما عرب قالاي ثم يا فارس نقالاي ثم يا فارس دول قديمة عرب سحلا وقارته أن لا إيش نبرته يقول لي إذا كعبدتولي إسلامك أي كل زودي إسلامك كهر وحيد لا مالك أكيد كسرتولي نكين لجاشها نكين أهو أكيد كسرتولي أبرها أكجد جفصلي إلى شنبر كدري حماي أناي كل عدد كسر ليدين كي يردونا تقال يا حنلا الروم يفارسوا الدولة وإذا يدفع أيضا فقاتلونهم هو سال الله تعالى لم يدمتن أو يسلموا أنا يعيش ديدونا og dotka kan gaalada arintoodu walaalaba dagaalamo ama isdiiwe kalsa faayn tuuqo haddii kuwa dagaalkooda u soo kacidayshaan alla markaas idin siin doona ajran afal gud xasana wanaagsan waan inta soo kama min qablo kan mekaaleenay kan xuleebi ushunay kan idin yeeray ibn raaci waydan hada sidii si إنك أرى النقو نيسان والله ذنبابين قوان إن شاء الله هو اللقاء كان وإنت تولو هدات جيتتان كما سمعت من قبل هذا كهر يعذيبكم بوه ذن عذابا عذابا عذاب أليمن حنو بضل إلى سورة الأول كذلك المتخلفين لو عنام تلو عقابي أيها وحيس كإلمي ونفق ويمير إيقوا أين أيها تفكي وترخينقسكا وخي لالا وخي لوغلا وخي وايلا وخي يا يرا نغ سو مخلفين لا شيءكم اجلنا ان قبلكم ما لنا راين ان يدارتيمدو دايس دا. قال تعالى اذا ليس الدم بما على الاعما قف لا حرج ولا كان رقبار لقطة قال لهم يا هذا هذا هذا قال ما أنت دور لا فلست مهربا أنا أوبرالشوكا فيلو أم باكلوني لا طورا يا لكن كاسس ما أنت الله يشبوصه لو أو أنت الله شوكات عند منين كأكلي مندي لك غريجيري دبر كل كمين عاريش كرا أو هريان أو باحسن كرا أو دوي أو جبان كرا لا دونا يا إن دولا عجاس لا أنا مرغوب هيشك جوجين ليس ما عا لعمه من دولا كوركي حرج دمبي ولا على ذعرج جيس كوركي حرج دمبي ولا على المريض كان حنوصنا ايا نافذ قبا قاحاد قبا حضر خضاء بعضين كقبا اي قف كان يقول لي ايا قبا قاسي حرج دمبي ما اها لكن طاعت الله ورسوله ايا الله قربا ومن روح يطع الله اللا وركي يالا ورسوله قسولك واركي سيالا يدخله اي بارروحة قالين ايا كنات باريالي كجيه جريري من تعتها كريا <تكلم> هذه جاده لا على النهار وبيال ومن روع يتولد جزء أو رسول وضع كجزء يعذبه إبوا دون عذاب دون عذابا على من حنوجيه مضاي عادي ما كي العدي جادي أيك صدر معنك هذا جيش قالت آلاء خذوه إلى قد هو حرف لم إن غيري إبأي جئت كلكم صدر قتاي أودك أن محمد إيره اللي يأكل سدر هنا المبايع كل خير نبيك عن تكوه يا إيره نادي ابن الصهاب وتوكل دكتور الله عليه وآل عن المؤمنين بين الرميسين أيو عبد خالك النخذي أي خلاص أتمني أيو هناك أذى كودارنا ينعكس تحت الشجرة كذا هسه كذا كدوه وأنا حمرة أنا قرأ أيهاي قوستي كل علي تحت الشجره كده هو صياد هدا يكونوا غالناين بارد بيقدر ديشوك دكتي على سرعتي في مدينه ويد كل ما في قلوبهم لا بتودا وحا كسغن اا عدنيمه اا ايمان اا انزلة ايو تحصل عليهم كركوده فتح فرس قريبا وسد علي وشقني كلام بيي ايغا ايي قريش اشاغون بيق دادان دجالنا دئين لو كالتلي فتح جوا خيمر لومرتي قاداي فتح بوها مكل لو فري فتح سبب قتال كان لو باجين واي من معقول جدا سبب سوا اول ليس هذه النبي او قمنا مكل مكرمه او مهاجر مدينة جوا تضبن او انتو النبي مكه جوغي كون والنوع والبالد إذا كذلك الضدهم أيهاي وأن لو كان بماشا كجيرا فهي يطمر بالبالد فهي لا تدركوا كواساكوا إلا ثم إذا نغيين إذن نمر كذلك وقتان إن إِنَّ لا يسير أنه يحومه يديه ياسم يديه دائما قريبا دو ومغانيما كذلك حداينا بيجي بولارت كثيرات من فراد بذانو وكان الله يبوخو نودي ازلا وابدا تبي يهرينها عزيزا الا قبل كان على دوملي سو دونا ييلا ادغون لغا كان غري مشكران دين غري maganim ma kabadgabo yin istabajoga xadira tan rabadanu ataxuduna kul bamid qadan donta saajala waxaa leeyin hormariyo qureeca lakum idinka hayi midan qaybar wakafay bawarebay idiyana sagamayalkoodi ankum xagiina labar ingo waayay badacday marka xadayila la joogay arina wa taabanow waxay ay marka quree soo direen cidyo sanuul oo tafdare oo safasuma isan looso يا اللي يري أما مالهم كوارر ودعوة رام أما الركض وضفة فيها جسم بكأدي لي دعوة قليل كل هذا سال تاك النبي الله كان عظيم ما كتبنا وعير عليهم وإنك أجلس بلغتي النور كل هذا الله عن يهود يا مر khi النبي رجى شساب وعلى كوتا سادن إلى عروي حافظ خلا جو المدينة أي كمل عن سلا الله ابا ديوالكو غلطايسي وكف ايبريد ايدينا تدقع ميالكو جهول يا مشركين عنكم اذنكو اي بايدين كاريباي قصدتنك اذن گبنايسي ايدينكا گاندي نلگليين كو اروتي الله ان لايان الله ديجي او بديو ارتيگليي تكون ارينت انين نغوتو ايته أي مؤمنين تا كوگرتان خدن او گرگارايو ان للمؤمنين أنت أبرم أيديه ويهديكم من أذينك وأنويا سرادنج مستقيما طوسا وأخرى تملايدين فرمي ما هان ترى هذا مصنكوا إذا وأخرى كذا كذا كرنا أي بايدي يبواي لم تقدروا أيضا كأبودي عليا كركيلا أو, أو يا فارس أو دولة تليد الواحد جاگا لأنكنا كجيران إياكنا وايد ما يصيرن بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عقده رفقه لعله ايه وعنه هو كرقبطي وعنه عمر قبطي واخرى كبقبوين كرانا ليلين جبوس لم تقدروا ايضا اووذين عليها كبقبوين كوركيبا قد احاط الله وحركيزان تاي وحكو من تاي بس بسير اذن كايشيسو كايشا قارين نقطب قد احاط الله, الله الله كوبي بها غني مدى وكان الله يبوحون نقطب على سبيل الاستمرار في جوقتها قد دير الله على كل شيء و حبيب مركي أي حديبي كان نقناه أي صلحا لقاذنا أي هذا يقول قراشي وقال إذن كأسك الله قال تعالى خدوحوا يري ولو قر خاتلكم أي مؤمن إذن الله دقال الذين وعى كفروا قالوا بي لو ولو يجيزين لها ألا دبرك ثم هذا دبر جيزيا لا يجدون ما ينهلون وليا مامولا ولا نصيرا قرقارا مدنا ما ينهلون كانوا واصلنا الله و قد بيء بهره قد يدي الله قد خرطك من قبل هذكور مركه رسول يا دران دد بيني تسوش هو اللي قالك انجري وحلفتك حكوما ودمي ثور تسلم مثل بدل ايا ولن تجد حين احد ما الله ودلها يمج تبديلا بدل هو الذي كفى يديه كل كل قبشدي اي بو كل إله أورسلك سكوهنوني إله أفعه إله أماركي ويوهك قبنا إله أعانجلي وقالله أبادك وابلوغي سي وهو أيب الذي الله كفر بي أيديكم سيداتا كنين قامهودي أيها عنكم إذن كحقين الله بره بي إله أبادك إذن لما قم أيها إله أعانتي نكلي وأيديكم وساد أعانجلي سي سيداتا كبقه وريح كرتين كان الله يعذيه وأيديكم إذن كعمالياركيني عنهم شداتاً كي حقوا الله كربي ببضن مكة هذا يبقى مكة مركز مكة قده هذا جوقتين هو دوي من بعد أن أظفاركم خذ مركو إذن ليبانيه كقدان عليهم قلقوا شداتاً كي بقفتان وكان الله يبوح النخضي وما زال قوساً وليك الزولين بما تعملوا وعطقوا ليفرح البصمين إذا مصيراً هم الذين وحينا طالقي قال ذلك اي الله تابته هم قال ذلك الذين وحيوا, هم الذين وحيوا أولا كفروا قالوا بي يا ربي يا رسول يا دين بانيي كفكوديكودا كفكودي لبد تصدواكم كون يا فر بقول او رسولك يا صحابتي او معتمرين ايوا اي كرين عن المسجد مسجد عقي الحرام اقيم يقبضنا الى العمريه سنه بوفانك تقول كلام اي كرين كيف كذحت والهاديه حد يدي من مكان لوجل لها يدين غير معكوفا يدل الله حبسه الله يخاب بسيا أي بلغة حد يدو إنا الجرتو ما حلو ناشي لوجل لها أو مكان مكرمة كوسست على كف ذي قستة ما حن من كذا قال وايه وياي صب كل لوجل وياي بقيسه قالت على حد يروح يولد رجال حق حدوسا نحين مؤمنون منون حجر مي يو النساء هوا مو منات حجر لم تعلموههم أيضاً قلدي نشر مدينة قبل عجر وابعفاولما ما كي جون إلى يا رسول ما مي مشين كلا أو معين كلا يمن قلوا قرين أياك كل كلمه حذوراً لشوق هذا معاد غلا كل ما أودي العيد كوشينك هيلا ينا كالم أودي من الله لم تعلموهم أيضاً أعين أنت طاوهم إنتم ماتان وكل جزء أمر كذي أي فتصيبكم. إذن كل على منهم حجولة معرة جنبي هي ما هي على على هي أول مسلم بعد ذلك هتصيبكم أيذن كل على منهم حجولة معرة أد بغير علم إذنكن أوجي لا إذن لكم في الختام هذا يمتازين جوابكم مثلا والله إذن أقولان لها إلا الله فاجدك مركع أديبي اللجن أخذي أسان هذا اللجن ما لنا تدبانه وقالها ولا سيما مركع أخليه النبي بس دياتاً كينين اين يوح قولعان صباحي اقعان لغولي غي ايه اللي قولعي و ايه اللي افيا انسلامي اذاً قولك الاخلاق دي اركان انباداً عمرك اقالاهي ايا اسلامتي خاصة ابتانتي سبحانه ليدخل لي الله ايبا اينو في رحمة اسلام نماذا قده هذا مندتك او يشاو ايبا لو تزيلوا حتى يقال هذا قارو اما قوان مؤمنين تا فان النار يلا ال الذين كفروك على من قال هذا كم هذا النار بالنار ألين من عنوج إذا هو مسلمين تساءلتيح إذ وقت النار لها أيجعل الذين وحيله كفروك على بقرشوي في قلوبهم لا يلقوا الجنة هذا الحنية فعله وما اعتاد فعله وأمكى وده ككتعي النجوي المدينة إذا كان بقوله إذا نقول هذا قال في دهية نقولونا دعامة، مانشى وعدهنا ماشى ما نايم، الله لا ينير رعاي، وعسى الله يفتح لك ليه، إيدك وجعل في قلوبهم لا بياك في إلا ما هي في إلا حمية الجاهري، وحيس ولا ينكور يربى فيها وعي، وحنا من غير هذا الحركة حلاس ولا حمري، أما أكله هذا البال عظيم. اما الجباري بحول لغلقه اما هو انا لغو فريق اما ابونا لغو عفو فريق قرجة قال لي اخدميني عن لغلق دمين اوه ادي اخي عروف فريزة ومحكالي بي قلك او حمية الجاهلية حمية الجاهلية جاهلية ده فعلا ده ده انا فده ده او حم قيم العين اسكدها مياه فانجل الله عبادة ديه سكينته حتى الكيسة على رسوله خصوك كل كيسة ايباعث الكيسة وعلى المؤمن مؤمنين تنبع عسل قدجي يمر بفرح اللون الله وألزمهم وهو مؤمنين تنبع اللازمية كلمة التقوى قال لك عرف كلمتي لا إله إلا الله أي ألا اللازمية الله يمغلن وكانوا وعي نغلن أحققوا وقرلن لها كلمة وأهلها تقوضتك إياها وكان الله يبوح النغضي على سبيل الاستمرار سيد وقتها أكورك بكل شيء والا ركيده يدي عليم من الله وقال بدل لقد ستقلع فيا يا سيدي ما يقول علي لقد وحا دم صدق الله اي بانه الرمي خسوله على هذا الله ورسوله ادا بركتو ماشي كجيران الله ارا بقوي الله ورسوله اما الله ورسوله أما الله ورسوله بالله ورسوله لفظنا اختلافا الله ورسوله سيده وننسخ العرابه لقد صدق الله بوحور ما يهي خسوله مفعول به على الرؤية فيذبه فيما يهي بالعقل إذا كان عدك ديخان أحيدنا لتدخلونه عدك لدنثان المسجد المسجد العرام حرمالها إن شاء الله فديئة بدونه آمينين إذنكو أنّا بدغض وأن أراضي عدبات لك المي محلقين إذنكو حيرايا فوسكم العيالكين ومقصري سيدي بلودعدي أمتين تجرايا وان لا تخافون يدنكا ابزني قالي ما ادوغا ما لم تعلموا وحيدا لينكوغي كسروخي كجرتي ايا ادوغا وفجاءه و بيلاي من دون ذلك انت اذا ما كغلي كسوك فدحا فرس وخير قريبا هو ابي الذي الله ارسل اليك رسوله كسوخي محمد بالهدى حنون توسم بالله بيراي او علا و نبيغا او كتليو اي يا عين صور واقول يقينه شيكت عيني الاغلاطه بالهدى هنون قلبي دي بولا ديري وديني الحق يا ترى الحق من اسمىه تعالى بكمدي حق دينتي شنيه ما سوا حقي ضد الباطل او الدين هو الحق وهو اما سجنن او حق وعلى دين سجنيه مدينتي حقها هيد ما ما الهي حقها كل الممكن ودين الحق إله حق دين تسي أما ودين في الحق أي الله دي أما دين سلمب الله ديري ليوهره إلى دين كان حقا إنه كسر رئيسي على الدين وحد دين لغسره إذلك كله دمانتي وكفى بالله هذي قاردين كديدين الله كبك في شهيد المرافر أنك رسوله إلى تاي وخير خلق الله أجمعين إلى تاي الله مرخاتك وغفله محمد رسول وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام هي أصعاب تسقييمك بضل إلي قتل منايا في التوراة والإنجيل لماذا؟ ومركا إنه توراة سيقان أيا إنه يقانا أما إنجيل سيقان أيا أي نبيك الضفران أما قروه أيا إنه تعي ظلما وعدوانا أيها تقلبت دريني دونتان لبيست المانتي في التوراة كتل إلي مركة أوري قال تعالى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله الى حميد الدريوي كتبه في رسولك والذين اخيارته اعرت ما لو جدبي معه فسار رسولك الى جيرته بل رومايتي هذا عدو وحوي وكان تورات بكو قرن هي الشده وقوه دردار على الكفار قالك اركيتكو درو قال هذا ياركا وارون ايام بدون سبب لو قال هي او الى بيني او رسول بيني او دين بيني kulkay arkan bay ku lanaa inawo markay inuu gaalada aragno baan dowladadeena si sinyoore kulkay nimankayna daaw aya yak in yagu tabay adduun waxa wayaasi daa kuwa qalqal lafsan ala kufari gaalada akorkede ku galay tan yihiin xuhama u bayna si yagu markay فإنهم دعوا لدول فأصوى حقي إذا كان كا إذا أدمرك إذا بلدق ما يرى فراهم محاضر كيسا ركعا إليهم كوار ركوع بدل سجد سجد بدل أو يمال بطوكنا سنة برنانتنا وأوداد العد يبتغون وحيجرين أيان فضلا فزق من الله إدعك وردوانا إخلاص كي يدعى لماذا دعك الدولي آخر اللبذة اللي كسوك أيانو إياك النعبد وإياك النستعين أي سريا كلك فضل إيا جن إيا خري إي أجد لغلا الله يكجرين أيام إذكر وحمو ويديان يبتغون وعجرين أيام فضلا فزغ من الله يبوي عقدي أيك جرين أيام واحد وانا خالد نمنا الله يكجرين أيام هذا وجه هذا لوسى أبو رسان سماهم على مدرة في وجوههم وجه هذا كسبنتاي حال كونها هذا على مدرتاي من أثر سجود سجود رياض هذا وجه ذي بانورا يه إن هذا ذي بعد الذاهذ يبعد أحمد الله أعوذي قدوسي سكافوس قلت مركز الله تلمانا ربي هيري ذلك أرنت الله يبين شاقي أيام صالهم ما صالهم أصحابة في تورات في كتاب النبي موسيقى قلت توراة بين أخرين أيني ما ماذا إنجيل تلمان تيقول أخير إنجيل وحي تلمان تكوين كودسي سايو هاندوان توراة تول بيو تلمان تي هل هيدودي هيدالي عزودي هيدا غنكودي هيدوا حول بيكو تلمان تي لكن وحي تورات تلمان لاكوين كلا النبي بيبارك بالله بالحين أبو ما كربارهم أيين حد بي أبو ما كربهم أيين كلا بالله ما كون نقضي هلا بس دع كون نقضي من حاردة وهكذا ما كده ما نجري جوف بيعبوسين قالت تعال إلى وحولهم ما صلهم في المانطة في الإنجيل إنجيل جدها المغوت المامي كزرن عدد بعنتين بيربي لمديه أخرجت ترجع وحول أيين شف أهو لأنه لا يسعى بعضه بعد أن يكذل الأشياء قراء الليلة يجب أن يكون قلبي قلب على الأشياء قلبي على الأشياء قلبي على الأشياء وكذلك الحراء ومعي لفضبان يقول لي كعمدك حفله حدنة اسكوينها يومك الدنباء كلك الدنباء نقيتك وقرتك حلمه وسبول كده يدول بك المتانين كلك دائد بغيته تعطي قصة أخرج بيهي شطأه أراد يسام في الديزا وفازر وحوجي عينك صوب بعض حرب رهيبة فاستغلها تحقي واتكادك فاستوى واجوك سوي على سوقه اللي أنت سحبلو بحجي حبلاين غطاي أو والله هي قبل لا يالتي على سوقه مركب اللي في الديزا سلام مخي بارته فرح مدن حبلن بغير أي كأني بارته قو قنتعي حل قنتعي ألف يا وفاحي إن البوابات كلها جنائي، والقاضي ربي سيريوت المامي فش تواجه سلي على سوقه كهدي سيحي من ذفار كذا يعجبه وحجاب قليل، سريجي الزرعة بغين، وحجاب قليل وصل لك يا ليالي، سريك يا كوفان لبخينا كذوي مسجوان غصة هيوه قنتي، أفعل أنت وحيدا يش على ما الأرض منو بقح، مسوي تمشي كل عدو، قال إذا ورقله مخلص ليه كاث إبراهيم هو يا لي غيد إنه إبر أرجليه بهم الصحابة الكفار قالوا أصحابه وح الله لسوله قال إن له وقالوا كفر جليه إمام مالك رحيمه الله إمام مداري حجيو استنبت وين بولا يالي وعيه وح الله واحد أصحابه أرجليا أي وقام أيضا عليه ثقلوا وأخلاقهم سنهاني بالنسية هذه الآية محاجر أصحاب تبوح ربه وأبو ري إسفق الدوائب إنه قالك أعرقليه يا هاي هذا المانت وعراته وأوضح لي علي عثمان أدل عن النبي كان لماذا مشكلة كجير هيرا المسلمة ليغيذ إبا إنه أعرقليه بسم أصحاب الكفار قرر وعد الله إبوا يا بوهي الذين دذك أمنوا حقهم أي وعملوا أعمال فري أصالحات أعمال صوبان فرقية من هي تلك السجى؟ ومنهم أصحاب الكمى مغفرة تنبيذ في بؤي وعي أصحاب مؤمنين تكالوا ومنهم يراكمدى مغفرة تنبيذ في وحي كلام لا دفي وأجر أبى الجد عظيم وهو الجنة وما فيها والله أعلم.